لا سيما النبي المشتبى والأمين المصطفى على الكرام والبيته العظام المستقبل الشرفاء وبعد الاخراتي الكرام اعتزلوا دل الجمع على التأخير ونسأل الله للفعلاء في ونجعل ذلك في موزين حسناتكم نسأل الله للفعلاء ونجعل <تصفيق> ذلك لخلاصا وجه الله الكريم فما كان الذي يدامه اتصل المكان على الله انقطع وانفصل وصلنا في فقه الأسرة وفي الكلام على بلغنا إلى المحرمات عليكم السلام وبركاته المحرمات بالنص قال المصنف رحمه الله تعالى عليكم السلام عليكم. مقامكم أحسن الله عليكم. قال والمحرمات بالنص أربع عشرة سبع من جهة النسب وهن الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت يقول المحرمات يعني لا حياكم الله وياكم يا شيخ داود أحسن الله عليك رفع الله على مقامكم جميعا وشكر الله لكم هذا ال... أدى الله عنك أمان أحسن الله عليك نسأل الله أن يجعله صلى الله عليه عليكم السلام. قال المحرمات بالنص بالنص يعني يقصد بذلك ما جاء تنصيصا عليه في التحريم من الكتاب او من السنة او إجماع أهل السنة ولنا نعلم أن الإجماع الإجماع لا يكون إجماع إلا على النص وسبب الحرمة لابد بد أن تفهم ولله الحمد ولمنا أرجو أن يكون جيدا فيه الخير. وانطلاقه الخير بإذن الله يقول هنا علماءنا يقولون بأن التحريم الاصل فيه شرعا التحريم على التأبيد لا على التأقيد التحريم على التأبيد لا على التأقيد والمعنى كل محرم على التأقيد لا يكون محرما المعنى أخذ الزوج هو محرم على التأقيد لا على التأبيد فلا يكون محرما فلا يخلو بها ولا يسافر بها أخت الزوجة تحريمها تحريم تأقيد فإن كان التحريم هنا لا التأقيد فلا عبره به العبرة في التحريم على التأبيد وأسباب الحرمة المؤبدة للنكاح ثلاثة قرابة ورضاع ومصاهره عليكم السلام قرابة ورضاع ومصاهرة. من أسباب التحريم القرابة ويحرم بالقرابة سبع لما قالوا لي ما قالوا لي إن شاء الله أنا الهاتف ما كان معي لو اتصلتم بعد بعدا المحاضرة سأرد عليكم بإذن الله أبشر خير رضي الله عنكم جزاك الله خير آيات والحمدة أقول سبع أو ثلاثة التحريم والمؤبد به بهن قرابه رضاع مصاهرة وأما القرابه فسبع كما ذكر المصنف. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. قال حرمت عليكم أمهاتكم أم أبناتكم أخواتكم أبنات الأخ أبناء الوخت أمهاتكم أم أم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم إلى آخر اتصلت بالقناة ثم قالوا لي سنفتح الاتصالات الأسبوع القادم ليس في هذا الأسبوع تقبل الله أحسن الله عليكم طيب فمحرمات بالنص الأم حرام خلي بالك سامن أوه. فالأم حرام يحرم أن ينكح الرجل أمه وإن علت والمعنى لا يتزوج أمه ولا ولا أم أمه وإن علت ويحرم على الرجل أن يتزوج أخته هذا خلاف المجوس وما كانوا يتعبدون به فالأخت محرمة سواء أخت الشقيقة أو الأخت من الأب او الام فهي محرمه واخواتكم وحرمت عليه البنت وبنته حرم عليه وان نزلت بنت البنت وبنته الابني تحرم عليه وبنات الاخت لانه بالنسبه لها يكون خالا والخال ينزل من زيت الوالد محرمه فالعمات كلهن محرمات عصابات والخاله لان الخاله ام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والخالة والده وبنت الاخ لانه عم لها وبنت الاخت لأنها لانه خال لها هذه السبع محرمات بالنص بكتاب الله جل جل في علاه ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخلات قربنا أم بعدنا لا يحرمنا والله جل وعلا قد أحل هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأولاد العمومة أولاد الأخولة كلها حل وبل للرجل أن يتزوجها عليكم وبركاته أي سؤال سأجيبه إن شاء الله على العين والرأس وكرامة بعد الدرس انتهي من الدرس ونجيب السؤال إن شاء الله قال المصنف واثنتان بالرضاع قلنا الأصل في التحريم التأبيد للتأقيد الأصل في التحريم التأبيد للتأقيد واثنتان بالرضاع وهما المرضعة والأخت من الرضاع شوف التحريم هنا كيف يكون لتعلم الأم التي أرضعت تحرم عليه والرضاع سيأتي بأنه منضبط بضوابط من هذه الضوابط خمس رضاعات مشبعات يحرم يعني أقل من خمسة رضاعات لا يحرم الرضاع رضعتين لا يحرم خمس رضاعات مشبعات تحرم خمس رضاعات مشبعات في سن الحولين وهل رضاع الكبير يحرم هذه مسألة خلافية قد فصلت القول فيها قبل ذلك ونقولها وقعت حال كسالم مولى بحذيفة طو وقعت حال إن, إن شابهها مثلها صحة وقعت حكمها وإلا فلا تأخذ حكمها إثنتان بالرضاع وهو المرضعة لأم المرضعة وأماتكم التي أرضعنكم والأخت من الرضاع تكم من الرضاع يبقى الأم من الرضاع حرام ما يتزوجها والأخت من الرضاع اللي يا بنت الأم التي أرضعت حرام لا يتزوجها لقوله تعالى وهماتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمعنى كل من كان محرما بالنسب كان محرما بالرضاع يبقى اذا امهم من الرضاع اخته من الرضاع بنته من الرضاع عمته من الرضاع خالته من الرضاع كلها على التحريم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واستثنى من ذلك صور منها أم أخيك أو أختك من الرضاع طيب هذه حتى تفهمها جيدا زيد يرضع من بوسينة وزيد له أخ اسمه عمر هل عمر يجوز أن يتزوج بوسينة مع أن بوسينة أم أخيه في الرضاع له أن يتزوجه أصل هذه المسألة حتى ترسمها فهنا ما يعني إخوة الأخوات لو يرسمنا لها لا للأخوات الرسمة هذه وللأخوة الأفاضل يكون أجود أنت تجعل المرضعة كدائره كاملة المرضعة دائرة كاملة المرضعة لها إيش؟ أصول أبوها جدها أصول سهم فوق وسهم على جنب إده تحت. ابن وابن الاب وإن نزل يبقى الأب وإن على والأم وإن علت وتحت يبقى الابنه نزل او البنته ان ما بينها الدو... الدائرة من الاسهم الحواشي ما معنى الحواشي الاخوه والاخوات <تصفيق> هذه الدائرة المرتبطة بالاربعة اسهم يدخل, ت... يدخل في... في الدائرة نقطة عند السنتر هذه النقطة عند السنتر سويداء القلب المرض ال... ال... ال... ال... الذي يرضع الطفل الرضيع فأدخل الطفل زيد الرضيع على دائرة بسينة الأم المرضعة وقل هنا العلاقة بينهما فقط أين أبو زيد ليس موجودا أين اخو زيد ليس موجودا أين, أين حواشي ليس موجودين يبقى المسألة في زيد الذي رضع دخل نفس الدائرة فحرم عليه محرم يبقى إذن جد أم, أم الأم هي جدته ابو المرضعه جده وان على وبنتها بنتها تعتبر اخته ابنها اخوه طب الحواشي اخواتها اخوانها يبقى الاخوه الاخوه اخوال والاخوات خالات هذا كله في المرضع فقط في في في فيكون هنا منها أم اخيك أو أختك من الرضاع فإنها قد لا, لا تحرم كما إذا ارضعت أجنبية أخاك أو أختك فإنها أيضا لا تحرم عليك وهذا يعتبر استثناء من قاعدة يحرم من الرضاع ما النسب وفي النسب تحرم لأنها إما أمك أو زوجة أبيك وزوجة الأب تحرم على التعبيد ومنها أم نافلتك أي أم ولد ولدك ويا في النسب حرام لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك وفي الرضاعة قد لا تكون بنتا ولا زوجة ولا زوجة ال الابن بأن أرضعت أجنبية ولد ولدك ومنها جدته ولدك حرام في النسب لأنها أم أمك أم أمك أو أم زوجتك وفي الرضاع قد لا تكون كذلك بأن أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته وليست بأمك ولا بأم زوجتك ومنها أخت ولدك حرام بالنسب لأنها إما بنتك وإما ربيبتك وفي الحالتين هي محرمة وإذا أرضعت, أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخته وليست بنتك ولا ربيبتك وأعلم أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم يعني لو زوج هنداً وهند عندها بنت اسمها عائشة وأنجب منها زيدا وهو كان له ابن اسمه عمر عمر أخو زيده الآن هذا عمر يجوز أن يتزوج أخت, زي أخت زيد مع أنه مع أخوه وبثين أخته أخته من المرأة الأجنبية وهو أخوه من أبيه فيجوز أن يتزوج أخته من أمه لانهم اجانب عن بعض مع ان القه واحد هنا في هذا الباب الولد هذا من هذه المراه لكن البنت من رجل اخر والولد الثاني اللي زيد عمرو من من امراه اخرى فاجنبين فيجوز ان يتزوجا مع أنه في وسط علاقه وهو زيد اخوه واخوها فيجوز ان يزوج وهنا يلغزون بها اخ يزوج اخاه لاي هذا ليس من المجوسي، لكن هذه تتصور بأن الرجل له ابن اسمه عمرو وتزوج امرأة لها بنت اسمه حسينة أو عائشة فأنجب منها زيدا أو زيد أخو عمر وأخو عائشه أخو عائشة من أميها وأخو عمرو من أبيه فيجوز أن يزوج اخاه لأخته وقد نظم بعضهم أربع في هن حلال وإذا ما نسبتهن حرام من النسب حرام يعني جدة ابن واجدة وابن, وابن وأخته ثم أم لأخي وحافد والسلام وقال في الروضة قلت كذا قال جماعة من أصحابنا تستثنى الأربع وقال المحققون لا حاجة الى استثنائها لانها <تصفيق> ليست لأ داخلها في الضابط. وعلى التحريم بالتأبيد بالت... لا. لا بالتقييد. السيد سيد حنكر بيقول الله قوي بدر الله كمال غدا. مصفر بكرة. مصفر بكره مصفر تستة عشر. لدينا طول يوم شو. سيد حنكر انا شايل عنك النهارده ها. فالك الان لا يسمع. الان لا يسمع. هو اسمع غدا قال لي غدا بدري نشوف حاضر يا سيد حاضر نحن رهن الاشاره اذا المحرمات من النسب الله كنت بدنا والله في مكان نرجع طيب اذا هنا عندنا محرمات من النسب ومحرمات من الرضاع والأصل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس إلا فيما استثني وقد بينا أين الاستثناء هذا الباب قال وأربع بالمصاهرة يعني اربع يحرمنا بالمصاهره عود وأراجع وأسس وأسس وأقول التحريم عبرته في الشرع تحريم التأبيد للتأقيد التحريم اصله على التأبيد لا على التقيد واربعه بالمصاهرة وهن ام الزوجة والربيبة اذا خلا بالام وزوجة الاب وزوجة الابن اغلق الشباك معلش افتح المكيف يفتح وهو هو السبب الثالث هو المصاهرة المصاهرة تحرم فيحرم بها على التعبيد اربع إحدهن أم امراتك طبعا احنا عندنا قاعده مهمه في هذا الباب أريد حفظها لأنها من الأهمية مكان العقد على البنات يحرم الأمهات العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالامهات يحرم البنات المعنى أنه لو عقد على الأم البنت لا تحرم حتى يدخل بها وذلك لماذا العلماء فرقوا هنا أو الحكمة من التفريق في التشريع أنه لو عقد على البنت حتى لو ما دخل بها الأم صارت حراما وتحرم على التأبيد لماذا لأنه قد يخلو بالأم وقد يحتك بها يتكلم عن مسألة الزواج عن مسألة الأساس كيف سنفعل فيخلب الأم كثيرا فلو لم يكن محرما عليها على التأبيد صار الحرج كبيرا وايضا البنت وقد وقد, تح وقد تحقد عليها كيف كيف أوجعك يا سمراء كيف الآن لازم نرسم لو الباشة ترسم لهم ذلك يبقى احسنت إلينا العقد على البنات يحرم الأمهات كما قلت لأنه سيخلو بالام وسيحتاج للكلام معها وأيضا البنت ممكن تغار تحقد على أمها لأنه لو انتقل وراء أمها أجمل منها أو أمها ألطف منها أو أرق منها فأراد أن ينتقل والشرع قد أباح له ذلك قد تقتل أمه. يحدث لا تتورع وحقدوا على أمها يزداد أما البنت لا الأم ترحم ابنتها تحب لها الخير حتى هم قالوا في الأمثال حتى العوام يقولون لا أحد يتمنى احدا أن يتفوقه مكانة إلا الأب وابن وولده فالأم تتمنى لابنها أو لابنتها تكون ما تكون وأرحم ما تكون عليها فلذلك هي لا تحقد لو, لو عقد على الأم ثم رأى البنت فأعجبته فطلق الأم ليتزوج البنت له ذلك شرعا له ذلك فإذا العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات يبقى هنا ليس العقد على الأمات تحرم البنات إذا دخل بالأم حرم البنت إذا دخل بالأم حرم البنت لكن إذا عقد على البنت حرمه حرم, حرم البنة فأم امرأتك لا تجوز لك إنت زوجت البنت فالأم صارت حراما أو عقدت على البنت صارت الام حراما أمها وانعلت أمها وانعلت يعني إيش أمها وانعلت يعني الجدة وجدة الجدة امها وانعدت وهذا اصله في قول الله تعالى وأمهات نسائكم وفي وجه تحرم لا تحرم الا بالدخول قربي هذا خطأ بيت وضعيف جدا هذا الكلام الثانيه بنت الزوجة سواء كانت بنتا من الرضاع أو من النسب لتفاصيل عام قال في حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب البنت بنت الزوجة التي هي الربيبة تحرم لكن علي ابن أبي طال قال لا نعم تحرم الربيبة تحرم الله اكبر الله الله هذا هذا شعر يذوب له القلب وتخشعر له الأبدان بوريكتس لفوت ضفوت أقول بنت الزوجه الربيبه علي بن طالب قال ان كانت في حجرية فهي تحرم والا فلا تحرم قول الله جل وبائبكم اللاتي في حجوركم فقال التقييد بهذا الوصف التي في حجركم مفهومه إن لم تكن في الحجر الربيبة فله الزواج منها وهذا كلام عائلنا مطالب وهذا صراحة ضعيف جدا لا يصح. هذا ضعيف جدا الصحيح هنا أن, أن, أن قول الله جل في علا في الوصف المقيد وربائلكم التي في حجركم من نسائكم هذا على الغالب لأن الربيبة على الغالب تكون في حجر الأم فيتزوجها فتكون ربيبة فإذا لا تحل له بحال من الأحوال سواء كانت ربيبة أو غير ربيبة يعني لو كانت البنت ليست في حجر أمها وهي بعيدة عنها في بلد وتزوجت رجلا هذا الرجل استطيع أن يرحل من البلد البلد بلد يتزوج ابنتها ما يجوز لأن الدخول على الأمهات يحرم البنات سواء بنت من النسب أو بنت من الرضاع قال الله تعالى وربائمكم التي في حجوركم والنسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فقيد بالدخول كما قلنا والحكمة من ذلك أن الام تحب ابناتها كل ما يسعدها لو علمت أن زوجها الذي معها يسعد ابنتها تقول طلقني وتزوج ابنتي طلقني وتزوج ابنتي وفي قولي إذا خلب الأمة يعني دخل بها هو والدخول وعلم انه لا يحرم على رجل بنت زوج ام ولا امه ولا بنت زوج البنت ولا ابنته ولا ام زوجة الاب ولا ابنتها ولا ام زوجة الابن ولا ابنتها ولا زوجة الربيب والربيب ولا زوج الرب الثلاثه من المحرمات زوجة الاب حرام وكذلك الاجداد زوجة الاب حرام سواء في ذلك من جهه الاب او من الام وسواء في ذلك من النسب او من الرضاع قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعم يحرم من النسب قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح من النساء إلا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح من النساء وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المعقود عليها للأبي لا يجوز لابنه ان يتزوجها صارت, صارت في منزلة أمه صارت في منزلة أمه فلا يجوز. فاسم الأبوة صادق على, كل على الكل باعتبار الحقيقة او يعتبر رضاع لان الرضاع ينزل منزلته ولعموم قول النبي ان يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بنت تحرم ولا تنكح منكح ابائكم بسبب العقد أو الدخول زوجة الابن ايضا تحرم هذه الرابعه وهذا كله بالمصاهره. وان نزلت من الرضاع أو من النسب لعموم قول النبي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لقوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من أصلبكم فحليلة الابن تحرم على الاب حليلة الابن تحرم على على الأب والمراد أنه لا تحرم زوجة الولد الذي تبناه لأن الولد تبناء التبني في الإسلام محرم التبني في الإسلام محرم لا يصح وعلم من هذا التحريم محله العقد الصحيح المعنى لو كان عقد بشبهه أي تزوجها من غير ولي مثلا فلا فلا يتأتى عليه كل هذه المحرمات فالنكاح الفاسد لا تتعلق به حرمة المصهرة لأنه لا يفيد حل المنكوحة وإن كان وطء الشبهه يحرم فإذا تزوج امرأة واطئها أبو أبو, أبو ابو ابني بشبهه انفسخ نكاحه و... لانه معنى يؤبد الحرمه فإذا طرا ابطل النكاح كالرضاع بالمعنى انه ابنه تزوج عائشه ثم جاء هو ولا يعلم وابنه سافر وطلقها فتزوجها هو فبعد ما دخل بها علم انها كانت زوجة لابنه بطل النكاح انفسخ النكاح لانه محرم على التأبيد هنا محرم على التابيد هنا قال المصنف رحمه الله تعالى وواحده من جهه الجمع وهي اخت الزوجه ولا يجمع بين المراه وعمتها او خالتها وواحده من من جهه الجمع في الكتابي وهو ان يجمع بين الاختين كما قال الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف الا ما قد سلف يعني ايش يعني لو جمع بين اختين قبل نزول الاحكام تبقى معه لا لانه رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو تزوج اختين فقال له طلق احدهما يعني فارق احدهما معنى قول الله تعالى وأن تجمع بين الأختان يعني هذا محرم إلا ما قد سلف يعني ولا ما قد سلف إلا هنا بمعنى وياه ولا ما قد سلف والمعنى أنه لو تزوج أختاني في الجهلية وجب عليه أن يخرج عنهما أنا أعطني اقطع نت هنا بس اخبر قلنا ما في درس ولا في درس فهو الجامع بين الاختين حتى لو كان في الجاهليه ينقطع حتى لو كان في الجاهليه فهو حرام وإلا ما قد سلف يعني ولا ما قد سلف ولا ما قد سلف وبعض التوجيهات إلا ما قد سلف لكن ما قد سلف يغفر لا ما قد سلف يغفر يبقى ووحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة ولا يجمع بين وعمتها والمرأة وخالته ولا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالته فيحرم الرجل أن يجمع بين الأختين وقد ورد في بعض الأحاديث وإن كانت بطلة لكن صحيح لا يجمع ملعوم من جمع ماءه في رحم أختين وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا لا, لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخلاتها لأنه سبيل إلى تقطيع الأرحام لا يجوز بحال من الأحوال هو سبيل إلى تقطيع الأرحام كما أن الشرع جاء يحرم بين الأختين فجاء يحرم بين المرأة عمتها والمرأة وخالتها نقف عند هذا الحد إن شاء الله يكون تكملة الباب في الدرس القادم فالجمع بين المرأة وخالتها المرأة وعمتها يعني يقتل جدا الرحم بينهم والعجيب أنه معاوية أيضا قال بحرمة الجمع ببنتي الخالة وبنتي العمه وهذا خطأ الصحيح أنه يجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخالة ولا يتوفر فيها مسألة لا يتوفر فيها لا يتأتى فيها مسألة فساد ذات البين وقطع الأرحال والبنت وبنت وخالتها والبنت وعمتها لو في اسئله تفضلوا